والنجم إلى هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوا ذو مرة فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى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 ألكم أذكر وله الأنس تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتهمها أنتم وأبائكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلَهُ وَأَكْدَى عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى